قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر قل هو القادر على أيبعث يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت الرجالكم. أَو يَأْلَسُكُمْ شِيَعٌ يُؤْذِي قَبْعَضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَوْ كَيْفَ نُصَرِّفُ لَآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قل لست عليكم بوركٍ لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ما القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن وذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا لهوا الحياة الدنيا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 قُلَ نَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ على أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يذعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلب لرب العالمين الصلاة والتقو وهو الذي إليه وهو الذي إليه تحشرون, وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم فخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.